انهم كانوا قبل ذلك محسنون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفيه اموالهم حق للمساكين والمحروم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 لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم إذ إل دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فَرَغَا إِلَى أَهْلِهِ فَدَاءَ أبعدَ النَّاسَ مِنْ فَقَرَبُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا نَاخَفُ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز العقيم قالوا كذلك قال رب إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برتنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وزنوده فنبذناهم في اليم وهو مدين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ طيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما اشتطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل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 لَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مُبِينٍ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ